أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيم البنزر بأسا سديدا لذلك الخوى البشر je O zo zwerd de leeuw de poort ja أَوْجِهِ وَجْهَكَ لِلَّذِي من, من السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْتَ حَرِيْمُ الْأَخْوَانِ فلعلك باكع منك سكع على آثاره إن, إن لم يؤمنوا بهذا حديث أسفا لعلك باقع النفسك عداءك يموحر للمنوب هذا الحديث يا Ooh, <laughs> عيدا جول تنحسبك أن أعاب Ik ben hier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 Je wou alles wat toe ehle roken Achubana, I have to نحن نفصحوا عليك نباهم في اذل الحق انهم سيئه ما منوا برب ودماه يقولون <تصفيق> قصوا على الكناب أهوهو من العزق إنا ونزلتنا ونحن نقضوا عليك اباهم في <تصفيق> الحج We zijn niet tevreden met de verantwoordelijkheid Oh, come I'm willing to hear Oh the man يا لا من لائق من دوني اله الدعوى لا ياتون mm Oh wasa Allah Allah Allah Allah Allah Allah Ah, ah, ah, ah, Oh <laughs>